قُل لِّلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَئِن تَضْرِبُوا لَأَخْذَنَّكُم مَّعَ الْجِبَالِ أَوْ يَجْعَلُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَلَوْلَا عَلَيْهِ الْغَمَامُ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل وان விலமலி كان ثورو هل يجزون الا ما وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا وَكُلُنَا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْرَ لَهُ وَأُولَٰئِكَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ۗ إِنَّ رَبِّي بِالسُّطُرِ ஓயக் கோல கீரன் சில تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا إلا من آمن وعمل صالحا கலனும் ீயக்கீன ஈகிமஸ் வூ من من له وما சுப்போல ஒம சீ ய <laughs>